بجاء ابت هد دخلت دخلتها عالات تدتاو بجتن اولئك ابت لهم نصيب مما كسبوا دبون هبتن خيرك بارك برفرة اجباشيه سراوي كسبين سراوي شوليس سراوي عبارته وان بس ابت دي نا ابت دي زحمت اخويا كيشاي مصرف اخويا كري اجبر دنياي اجونا حج و الله سريع الحساب تعالى تشوف. سريع يا زياد حسابه يا سريع يا زياد حسابه يا سريع وش زياد حسابه بارز. جا حسابه تعالى يبان يا زياد حسابه سريع سريع يا حسابه يا يا زياد يا تعالى نا من